السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اختدأ بوده أمرو بستي رمضان لم شووا أكوين بشي أخيري سيجي رمزان كشوي دي أخيري بأوتر أم شوي دياء يا جلوتاني الى عباده ثاني كزورتي اايا غوري يا پیغمبري عليه الصلاه والسلام ببردوام انجاميا واجدها با نيت واني اعاده كردو بريت لي اعتكاف با بس اعتكافي تاكين اروها اجد طاني مان بس زكاه الفطر شتي هاكين شاء الله بجديت وانا تلك زكاه الفطر يش لباشي آخر رجى رمضان كأكويت الشوي في جنوة ليو واجب أبي لباس اعتكاف يشريشيد تعريف الاعتكاف جي يعني اعتكاف لزمان عربي أجد مانه بيكون بكردي بريطيا لا جيجيربون لسر اعتكاف يعني كسر خوي بشتاق هو جيجير وأترى وهركل ساقك خوي بمزجوت وشجير كذ وتيجي اعتكاف بشخصك أوترى معتكاف يا مشروعية أم اعتكافه هو قربوني مزجوت جي نزل رمضان أيش كله عبادة جارني كفيعمر يخافك بيتي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة وما نجرتوا فرمي كفيعمر يخاف عليه الصلاة والسلام هم رمضانك درج اعتكافياك يعني بشو كان الشوا درش ودرش زاويك الله يزوره خلق عشقرانية أويا كوا وأذان تندقيك يا ساعاتك كافية بواعتكافك اعتكاف, اعتكاف أويته أمشوا دسكي في بين علماء قال ادواء غروب الشمس سواء ياخذ ادواء يجي بهانس او حالن هذ قالن المهم هكا لا ولا مزقه وتابي لا مغربه احنا ناو اعتكاف اوكي على حتى مغرب مغربي اخر بروجي ياخذ لبن يكِّه وعشر حتى بني هو أودو قلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشتين فلما كان العام الذي قبض منه اعتكف عشرين يوما او صالي آخر صالبه كتيا وفاتك بس شو اعتكافك. بشترين يقول وقت ما للأخير يوم رمضان آية لبرو اللي عايشوا سابتوا رضي الله عنهم كان يعتكف العشر أواخر من رمضان حتى توفى الله عز وجل دشوي آخر رمضان اعتكاف ياكل حتى قوفاتك أروها سابتوا بيعماري خاص الله عليه وسلم آخر دشوي آخر الشوال يعتكاف ياكل يعني أماني الدواء رمضان لبرويك لصالك نيت واني الدروج كيرا رمضان اعتكاف كيا قضايك الدواء. فر من اعتكاف العشر من الشوال قضاءاً لاعتكاف في رمضان فإنه لم يعتكف ذلك في رمضان. أجر كسك نزري كده سرقوا اعتكاف كا لروج يا زياتر هو عجب أبي وفاب نزر كيب كا. كل خطاب رضاي خوالي بيه. ألبك يا غماري ود علي الصلاة والسلام أي كيا غماري نزل كردل جاهليه تاكاوا اعتكاف كملمسجد الحرام شرك فمي وفاب كمان ليريا هو رجليه و شابا سكين يعني شركه وعني اعتكافك شركه شركه شركه شركه شركه شركه شركه شركه شركه شركه شركه شركه شركه شركه شركه اعتكاف شركه شركه شركه الله شركه وقت على القران الفرميه ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد لقال خزانات جود مبن كاتك ايو كلنا ومز جوت كان اعتكافك واتيج شوت كان اعتكافك ك انسان نابع لقال جود به برواته او يشبكوا بيده او اعتكاف فهذا الشيء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 جمهور العلماء لسه أول كيعتكاف له مو مزقوتة كابية خلاف يعني هاي و مزقوتة جمعية كتابك ريانا طبعا باشترى جمعية تابوين نشيت يعني أقول مزقوتة كاب جمعية او كرياء أو دشواخ غير جمعي جهل بركة لو مزقوت بتشو كانيك شخص ویالن آموزگاو تبادیه که اعتکافی تاکنها فط باشی تاکنها وی دوچاری چونه داره وش نمیاد وو فط بکنه. هندقل آنی علم و توانه هندقل و توانه اعتکاف نیه ایلا لسی مسجوتانه حرام مسجوتی پیغمبر صلی الله علیه و آله قال بیت المقدس. قال مسجدی افسانه. اورئی رضا یفای رضا یفای لبیه. قال صاعیل کلم سعیل تابعین. بله. جمهوري علماء ونالب قال الله همو مزقوتي كأكل وأمشمان في السنطرة وكوت من اعتكابه جنان أبيب دو الشر ذلك من عائشة فرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكي في العشرة من رمضان فاستحذنت عايشة فأذن لها. داك من اعتكاف فوي فرق اللي والله كي استوقتمان باش تباس ما كدو هذو izni piaw keila serbe و هروها ابيدا بوشاوي دواي زله داك من عايش على پیغمبري خاصا ل 10 اواخر لرمضان اعتكاف يك حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف ازواجه من بعدي وايش لكاني الاذو كل مسجد يكم للشرط كان يعتكف يا افراد ابي لا تخرج من بيتها الا باذن لدبر يناب لما بشتروا الا باذن يا وكيده بي دائما اذني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 لا ترى يحكانيا حتى خيره كي قالك زياتريشو ك بعد الزلاوترن دا قشراوترن توشي درو نظروا خلقوا باب تاعنابل بلان رقشالي ناجي دير بم شرطانبو واذا بوشي بوني نبي ان باب تاعنا نبي فتنه الاعتكافك يا هبي اجري زاني توشي فتنه به منعكلو ايا شرط الاعتكاف طبعا ما يستحالين للرمضانين والبروجين بس لغير رمضان شرط كسك كاعتكاف كما مثلا الشوال ولغير الشوال ولو انا الا ببروجو بعلى لما دوريان هي رايي كان لن الاعتكاف نا با الا لوك سب البروجوب يعني كي روجو كيب البروجوب يعني للرجابه البروجوب ادي شي سفرمي روجو مرزنيه روجو مرزنيه صحيح جواكوا مرزنيه شكا ماري كولي خطاب رزاع خوالي بيدعوي لك يا غمار كيسال الله صلواته برسالي لك درباري أو الشوئي كنزي كدقوله <تصفيق> مزيل حرام اعتكافك عشان لازال للشوا إنسان برجوجناب بس وها بأشتريك بروجوش برجوججبي أو لا غير رمضان لما رمضان هميه البرجوج الحمد لله كم ترين <تصفيق> مدى اعتكاف تشي سليك على هندك لما زقوت كان ورقيه قالوا اسلام والسلام نويت الاعتكاف يعني اسلام له انديشوا لك الساعات تجلمز قد ما نويت اعتكاف بلا لاصل اما قصو بوتو بوتوني تشا الى زرب علماء يع. يعني ما ولا مزقوتش انا قمنيتو بنيت اعتكاف ميتو ابي والله ما قصر كان كين كم ترين وقتك دان لأ حديث وارد حتلی شویه کمتر اعتکاف نداره شاید که نمقدی با او توده چی شو نمقدی دست بیه که عتابانی داره اگر یه نظری که او تی نظر می‌ل سرمش شویه اعتکاف تا او مزگوتا حتی به هنی نیت نداره این جوابای او سعی کمترینی شوید کوئیاتش و کواني که استباس مکتبه مسلا الله عزیزم دشواو بیششوا ملاقات بس كامل نتوا الا بوضرورنا بلا بيرشه دراوه يعني بكيف خويا هاداك الشتي اللي صار ممنوعه للناب او كي هاتو كوار روجي بستويكا تم شاكل يدخل المعتنك بعد صلاة الفجر أول هذه الأيام الحادي والعشرين يعني يستمر الروجي بستا مغربكي أتشينا الشوي بستويك بيانيكي فجري بستويكا يعني توبيل فجري بستويك لمسقود لفجركي أول عشر الأواقر أليه ودس بيكا ورجاوا يا كوايتر شوكي كواداده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 آره، حتی شویدش. یعنی آمشو دیش مغزیب بزن دقیق. یه تناسب قبایل لبنانی مغزیبیتر موجود بیش. که تو شو لبنانی مغزیبو شو دست بیاک. شو لکه دست بیاک لبنانی مغزیب. آلیا، اتی تناسب شوی نیت کافی قدرتیق لبنانی مغزیب. یه غم الله سامع دتیم خیمه چی؟ الله بخوی برتنیالن جه خیمه که. آوداش شو. If money دو south and south and south beyond their communities indicates petitempish housing we know it itself. We see people for nuestra care of issues in the settles. And to talk to us people personally favour it because of lowerier. The name comes from the government, the president, and the immigration officials أو الزعي أو الزعي أو الزعي أو أنا أردت من أن أعيشه لسرعه بها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له الخبال فيصلي الصبح ثم يدخله نجيب أنه قلت وإذا كانت ناو يعني تكافك لقوين نجيب أنه دس بلا مهندك لا، وكمان زوجي لا يعلم تيو أنا لا باني لا باني ما أدري بوا بيدس ليه كده. بتيجي اعتكاف بطالب يتوه، طبعًا اعتكاف هو بطالب ببيع زوجي شالعيته برويت الدروه، بكيف يخوض يعني، وابزاني، توهاتي قرش جيلي لمزق هذا كده، نامي هويت الدروه. برويت بعازات كيس بقي بيخوض برويبه أو مال سداني أو لا بكي أو لا بكي، لا إلا مزقوت فلا يخرج من المسجد إلا لما لا منه حسن وشرعان. قبل رأي بعض المشايخ مزقوتي بياخذ مركز الله عز وجل جاي دزنجيتي غصليتي عن حساب قياسه وشعر دواره يبيني هر أوان حوش شيء حمام وباب ثانٍ نبوة كاسة قبل ما لاود دزنجيتي لاودش تدزنجيتي بالبو مزقوت. بقي استنا كان هموي این جاگر تیمی استی به دزدیوش بوده شو تاوداش تا لباسر آری کرد و پارسال نیز دزدیوشی کرد. تو هات اتو. یانگر تیمی با هوشل بوده ار اینش دو شوازد. یان با خوردن خورنا روشن نانیا خوردو هاتونه تو. اشتوانی نان بینه بو مزگو لمزگو درنیو نمیخور. اشتوانی براد عند وx لاخرة بالتأكيد ، كماampa thatPIه PRO رfunction الأموphin eventuallyki I.U.A.W.A.P.O.R.U. teenageki onlineir music Brothers او FEI служinde maninienertiy.gruppe color. UCI.S.T.I. PU 요런 거.最이라는صل على فعله BUT Toyota.치وجدργي motorbank.يyahي 경ًا Be radmzic heuresel k meterolanasir kบ aux lması ThanhinaははNe laddin scientisti. stdyd.h make a relationship 하나irneerdhfali skyth聞 و NESlich позволar vote.치ными النارادمة whereasطrabanneensiцию خPsانة ASU doesn't take care. أبيبم شوازي من عايشي من عايش باسي فرميتي السنة على المعتكف ان لا يعود مريضا ولا يشج جنازة. يعني جنازة أو هيك لا بيستكس الى خشه بالراسل ولا يش جنازه ينتنازق هات مزوك با او وكل لا ولا يمس امراته ولا يباشر ولا يخرج لحاجة إلا ما لا منه لا بوشته برا الا ضرور به برات ادرا بالنسبه بشاد جلتن لبدايه هذا ده استجهيتت نوع اعتكافه قبل شلون عمره مثلا الله اخوايه له هر درج ما حج عمره هركاك حجك يا عمرك يطونك أبي حيوان السر إن جاله حرام تبي تدرو له في بنيسبد شو على العلم أو هالين ألين؟ أجر شاطي جربوا لبدايات جنازة جان نفوس جيان حاجة دروا دروا، كساوت له كواتا لما من اعتكاف امشو هكا سيكتواني لمس قوتا بكاد رجع كراويه اتاك واخير شوي دزج بروجو بشو او كساتو عليه لمس قوب مناتو هكا سيك بشو بس لا أستاشر رجكاب روات الداروا إلا بوصرونه بوصرونه لما رأو جارك ساليك أتك موظفًا مثلاً ما ترى إلا بجانب جيبيهلا أتاكم ساعدك دو فهو بشان روا أقول له سابقوا لي أعلم أنا بل إنكاك كان كم تدين الشو أتوانيه بس شو اعتكافك؟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 چی رو کو بسرعتو نه زنم برادران دین سر دنیا کنده افلانشونو وای وای اوابه تان خویم از و الله که بالکو جورترین ایشی آمک سلام عبادات سهش تی زور دیاره نجکانیت قرآن خاندل رج و کیتی ولشوابه تایبته قرآن خاندل حتى لشوي ليله القدر في غمر صلى الله عليه وسلم لباني عشاء وحتى الزيكي باشو بزنيو جي الصحابه ديكتي نغوجي استا استا تيك دراويا استوالزنيو تاع غمراتي زربيت شندا غرانيو موسيقى ودفو لفونا زان محجوب بينه ومسجد الرو تتكلموا ديمسابقات كاينو بيكاينين بردر خواردين بر زمان الله جديا وبارا وتو جبرينها تو أو أو صلاة مو صلاة إلى رمضان قرآن يختم كده لا وحتى بو شو یکا که با چی بیکوچین، عادی که که خواردن بیانه، عادی نازان فلان بیانه، عادی وقت سخوش بیانه، عادی با حکایتی، عادی با مسابقه بیانه، امشتانه نبود. باشه آزاد نبود. که اتاقی زور وریابی، او کسی اتیکا و که با خویت هرکس لپالک داد بنشین. خرید چکور آخرین بیه، خریدی پراین هوا بیه. یه چیزی لشتنی که لمس کرد کانکر صلات التسخیحی يكحبسثمان يبرك اللهم صل وسلم صلاة تسليما جماعته وصحابته رضي الله حتى زول العلماء حديثا قال صحيحني صحيح يجبل لحديك اب وخذ اجيب الثانيه يك يك اللي, بيدعكان اللي دين بو أناكي بو أناكي. او شخصيك وهالقي بس علمي ني. او درستها بي لبر لبر أو أبوها مش تكبر سيابك ولا نأوش تحك مشيا آية أكرية ناقه كواتبرة كرم جورترين شد قرآن قرآن دراسة كردين قرآن لناو مزجود لشو كانوا اعتكاف ما عن ما عن او قرآن أو ما عن قراني تأتو تفواره أما باسيك باسيدهم كزكات الفطرة زكاة بخي عن شيء زكات يعني جو جو معناها دو دو كان دو نوا دو دو كان دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو والله دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو زياتريه دو دو دو دو دو اگه داری خود او باید یا لازم زکه، زکه یعنی پاک کرد نوا و زیاده کردند. نفس پا گ کاتوا مالا او کسی زکه دیم مالا گی زیاده او مالی لد رتش زیاده میله دوای. فطر سهی کلمی دو هم که فطر فطری یعنی شکندین راجو که ات استلسرمانیا و زکه تا. آو زکه تا استلسرمانیا. ای که لسرمان واجب ما فرمون. هنديا غلا له دواي قراء وابوني اخرج الرمزه عندك جلاله دا نجو يعني بو نجي تشش الفتره على حساب مال وجه حكمتي امجدوشتا يا كان روجوكد باغ كاتهو دوهميش ابي تخوردني او فقير هجارو نداراني كان ني انا روجيجج الخوارد الخلق ايو استا الحمد ام زمانه ما كان بلاك ام زمانه ولو هركه كثيفه قد هرماوه نال النماء ولكن يقول لك ان صلى الله عليه وسلم الناس يقول جن ان هناك جميع منهم يقول لك ان هناك جميع منهم يقول لك ان يعني جميع منهم يقول لك كحسابي هناك جميع منهم ایم لانه او تکانه بیب کنن، لانه او تکانن گن موجات چند تأثیری همونه سر با خالق بدوعقله گن ماش زروفیکی آماده پوش در ما لگانه در اینا افرش ده نبا گن موجب که اگر نه یعنی درسته که لانه خانگان ل مطعم کند دم دمی ورد زیر بود یعنی پریبودنش در نجیب شده تیک نبودیم حالا که اته آر دیا خود فردیه گن نیو فرد، چهارگه فردیه، خالق برابر با چهارچهل و این سیفر. وابوی آنانو، زروف وابو. جالبه را و ایمان نصیح حدیث که میگن که باز کن، کزکات که چونه و مشروطه که اول بر چهار بگری، اینجا دوایی بگر بشه او فقیری که آوشته. تو کادر دولمانو، من آم نداره، چی ده ولار پارمه. بگر از این أما مشروع عبرة، مشروع الزكاة فينا ترзор ميم لما ما مصطيان شيب كان، ويا خلقكش فيركن للزكاة كاتشون أدروا، بس ش هو شرعي كيد شون أو خلق خايان كاتوا، وشون خلق مشروع كيا، بخلشيب له يا غماري صلى الله عليه وسلم ولا سرهم يعني فقير من دولاهم بيحمو البشرة الفقير كا الشاورج يجسميها بيا بيخوار، هم ولا سري واجب ديركا، الله فقير كان بريشان كيتوا، لكاتك كخوين ديريكاد هو هيش نهاية برا كيتوا. نقطة يا لا لا حديث وارد بوا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طورة للصائم من اللغو والرفض. وطعم للمساكين فمن أدا قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أدا بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. ابن عباس فنمت يا الله صلى الله عليه وسلم زكاتي في طري فرز كلك واتفرز واجبة قادرة. فكيف قديم ولا السنة؟ الله فرزة ببيه. رجوكت خاينكاته. أجب بخواردني فقيره جاران. هركس ججن بيدا أو دون نقطة جزكة. زكات هر کس اچ اگر بیتو دوای میجیشن بیا هر اشبی بیا واچ بکیل سر هر بیبدا بلا موک زکات فطر لا خالی قبول نا کری وترو جوکی پی خا نا بیتو بسو صدقه گو صدقه درچی بو دستی کله زکات فطر لپج میجیشا بلا لبین میج بیان نیجیشن اوکات دارکری اگر روجه دوروش پش اوج داریک عبد اباز فرمی اداب اوک سالی کوری عادت اتوانی بس هناك افضل من الممكن ان يكون هناك افضل من الممكن ان يكون هناك من الممكن ان يكون من الممكن ان يكون هناك افضل من الممكن ان يكون هناك افضل من الممكن ان يكون هناك افضل من الممكن ان يكون هناك افضل من الممكن ان يكون هناك او شدانی که هم اوکو جا و کوکشک، امان اوکو خواردند را و بسیار نکرده علماء لسران آبی بخواردند در کی باید؟ آو عبادت اوکو خوی بمینه توال، و راکاری بسرانی. هندلال علم الله آیات وانی، قیمتی خوارد نکب که ایم بپارو بین من شخص، زور بیالن نه. هندش یاله اگر ضرور بو، اگر ضرور بو، اگر ضرور بو حدیق وعلی. طلا موکو خوی بیا الله وچک حدیث کوعلی. هرشت يقول كوت ما بلده ولو خلافة لبين علماء بتسير بيو بتسير نعم صحيح ويا هرشت أجر قارضن بو زال رأي شددت بشو مثلاً آه أو تم تأخوته آه شكر كوتة آه رم كوت أم بابتنا نال روي برهو وش ثاني كامرسنتي أمريكا أبي أقعد يعني آوشتانی که وادانی ولو پودر آو ناتک مزکات میذاره که یوت مان چوار میشته ولی من به چیلو خسالی کردو علما هم سردمی هاش که چیلو نه ولی زمانی پیغمبر صلی الله سنت دقلت سه چیلو نیون دقلت دو چیلو آندا دقلت چیلو آندا و خوی براساس که یک چیلو نه دو لا حدیس پدالت چوار میش چوار میش تی کسیک که ما نه بی نزوده استی برنجي، يه، يوم برنجي كأي خوي على يعني أنت جيب ذا خوالة أوها ببيكنينه، ناتل برنجي بايع بمقت هو معه، جه هلا مر أمس صر كل كبابارات كان دولماني برندج خواه برندج کردیا خواه برندج بنرخکانه خواه شرمش لوبش نه که وقتا هرکه تحدید نکرده تحدیدی که به سرهمو کسب بله آوان دبوا همان من چون اگر اگر با دولماني که حسابی که فقیر آخر آوانینیا آونا خواه اگر با فقیرا که حسابی آخر دولماني آونا خواه که وقتا هرکس بپی اغر هاتوا لسلقولي اوعلمهاش كباران تحديد كباران جائزه لو ضروره لا بيركز بسيد خوي كابزين شي اخوا بقدره وبارك انا كاو صداقي شتير وبروجواني كت أي صداقي شخرافي كت على فيت على هي قابلة قبولك قابل قبول على تقوى لا بخير رو هندك يعني آبیستی نه، الله الله نبودیم چی بعنی، نبودیم چی جشنش خبرم نبود. انبدا خواه. خوب انسان وریابه، عقادری خوبه. امر عبادت تقریبا معنایی که کتایکی به خیر بینی، به میستق بینی. کتی تمامش که نبودیم بعنی، آرورا نبودیم جشن، آرورا وقت تقلص ساعت ۸ و ۸ نه. اینجا پرسال زکات فطر که؟ الله چی بکن؟ آجر کسانه اگر بعد، یعنی بعد بعدی خواند آخرین نکردن چی کار شو زوب خواند تا وقتی باید نبودیم که نبودیم جشن، نقل صنمانان افتاد.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 داری جوانان که نمی‌گویت کانی که شرورانی، باید او عبادت بده جوانی و رکوبی کیو و کو خوی برابر روا، و مسلمانان الان خود اگر فقیر آناسی لبینی نیاچی بیانی نیاچی جشن بیا به فقیران. اگر نایناسی نازنی هندگل مخوان نازالم بیم بچه، املیرا دخوازیله همو گرچی گرکه خوبانه کن. چه فقیره بان نامان بادی؟ چه فقیره بابی خوان نو نوسکه؟ لیستی که نوسینو مس فقیره کانی مسلمانان او زکاته کتان او یک نایناس بینین نردایین له مخزن دایین بو اوکاته لبری او توزیع مسجد و دیوگر مشروع یک او شینازنه با وایله کا قال جوماکر درال سالان ربلوزا بسگوتکانیک هروا ماکر بو خد فقیر اناسی بیله فقیرنا زكاة كاتبين ليلة داينة روزة دورش بيججاجن أكاداربة بيجترم يهنا روزة دورش بيججاجن بيهن ليلة داينة أو كاتي تتناولي والله من نات نازد دمت واني لوكاتي يعني شو نتعامل لوكاتي يعني يعني يعني زوق صاكره بدأ خوا يعني هبو تعلق إلى حدث كيف يغمره بالله سبحانه وتعالى أخذ شو له بيني بيني أو أخذ بين غمره في لا تقدم بين دليل على رسمين ولا تواني لوکاتش از زور بیزوری آفریقایی نخووتیم، بابیتام نب، خالق نخوتو. امینتا وسطر گفته خواند که لیا شونه بی و آخر فریانه گر، یخو مرجنیت تو راست تو خواندنی، سیو کیلو کاتیام مثلاً بولمو. اهمیت. تو توانی بیای به فطره روز دو روش پس آیا لوکاتی آبیه؟ نه توانی، توانی لر لرش جاری چکش دواکم ولی اول گرگا برای کنم. چهلم دور و برای هجار ندار مستحق زکات فطره. میخوای ببینی سه چج نزنه بیاد بچه بیه نبوده توزیع کن و بسی این جابزانه تن زوره کابر کرد یعنی تو یه رسته هزار دان رای یا دان رایی بفقیره تن سه بس تو یه راگر حسابی اما شو عکی فرد دو فرد سه بساده برند درسته توی بماله بیگمال بری آنکه زوره کار دارا کم بخوای تو عبادات ملی قبول کار وکو خوشی بیبن برای اونا که هم خوشش استی خوابی اگه مری قاسم که بیزرو جای ما باسکین لبک سکر دنیو تی داکر نباشه رعکین بالا شرع بیکن آو شرع بوبم باسکین آو زور بی علماء خازگولاتیم آواپ کن اولام بداق خو است که بینی زور بی علت سرم نشی آن ازم اول ور وسر حدیث جاز سری لناسه طبیلا شرع یک شرع عین شام سبحانک الله و میحمدی شرور لاله است.